Bis لا لا لا لا. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم تقي مصيرات الذين أنعمت عليهم ويرى المذنب عليهم. Yeah.